أين فر ودم اللبن خالص سائغ للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعمدة تتخذون منه سكرا ورزقا حسما إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 119. ومتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إله لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء.